فاختلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع فيهم وأبصر يوم يَأْتُونَنَا لكن الظالمون اليوم في طلال مبين وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إما نحن نلث الأرض ومن علينا ولينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا لا خاوٍ ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب ان عن الهذيا يا إبراهيم قال أراغب آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي اعتز <تزلهم> وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعبوب وكلا جعلنا نبيا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُسَاءً صِدِّيقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَلَدَيْنَا هُوَ مِنْ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَدْ وَدَّعْنَاهُ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 إهدينا الصراط المستقيم صراط الذي لا عليهم غير اللوط عليهم والضالين الذين والقرء في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعود وكان رسولا نبيا وكان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 وَلَئِن كَنَّ لَذِينَ أَنْعَمَ الله عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ من ذرية آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح وَمِنَ ذُرِّيَّةِ يَعْقُوبَ وَمِنَ الْأَسْبَاطِ وَمِنَ من هدينا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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا ما تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 أولا يذكر الإنسان أن ما من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولا بها صليا. ثم لنحن أعلم بالذين هم بها صليا. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا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 وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هم أَحْسَنُ وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانًا وَأَضْضَعَفُ جُنْدًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فسيعلمون. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيُسِيِّرُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا عِنْدَ ربك ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا الله